شبكة وادي التميم تقدر تمايل وانتشي سعدى وعطر روضنا رندى وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى تمايل وانتشي سعدى وعطر روضنا رندى وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى وانتشي سعدا وعطر روضنا رندى وراقص خيرنا يشدو بلحن صادق أندى تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا رندى وراقص خيرنا يشدو بلحن صادق أندى رشيف الحب أسقانا مذاقا راق دنيانا, مذاقا راق دنيانا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 عظيم حبه فينا يبلغنا ذر العليا إلى الرحمن يا نفس به الإسعاد والأنس عيش الاشتاقي يروي روحك الحس تغش الكون بالظلمين وقاس الشر بالألمين وولى عنه ما يرجى طيارات ونعمين، فعشنا غربة فيها، بما العزم نرويها، ودين الله يحملنا، بفلك الأمن يحدوها، وبرنا لتدارسنا ثرثينا على معنى فكان لنا بينه جمل. لقرآن تدارسنا فربينا على معنى فكان لنا به نهج يميزنا على من تار فيا ميداني, يا ميداني ويا لدي وسلواني بكن تحلولي الدنيا تورق فيها فناني kulla ve nehp, kulla كن مني به عهد يعود لروضنا لحن. لحن به طير الوفا يشدون وداعا وداعا وداعا وداعا, وداعا. وداعا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز. رواد التميز.